اي شهر الخير يا اعظام شهري ما شهري انزل الله فيه اعظام ذكري ما ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما اسلم من دمٍ ووزري شهر الخير يا أعضاء شهري أنزل الله به أعظامكريم يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من دم لِنَوَا تَرَا رِيحٌ وَتْرِي وَتَرَى النَّاسَ إِلَى الْفَضْلِ اسْتِتْبَاقًا بِزَكَاةٍ وَبِإِحْسَانٍ وَبِرٍّ وَأَبْوَابُ ابتهال وتراويح وهوت